انت الامان انت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكين تضحك الحياه تزهير الامال في طريقنا نحس بالام امبي قلبي نبع الحنان أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان من عطائك تخجلي أبدا لم تتململي يا جمعة دربي يا جمعة دربي naba'ul hana